لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا للعلوم ا ا ي إ ن م ا هذه ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا م ت ا ع وإن الآخرة ه ي دار القرار من عمل من سيئة فلا يجزى إلا يجزى م ث ل ه ا و م ن ع م ل ص ا ل ح ا م ن ذكر أو أنثى وهو مؤمن ف ا ب ل ك ي للعلوم الاسلاميه 「そして私はこのように」 「今夜は何してもらえない」 الله إن ا ل ل ه ا ل ب ا ب ل ل ه س ي ئ ا ما وحاق ت مكر ب ل ل ع و ن س و ء الاسلاميه ع ذ ب ع عليها ر ض و ن